فش ما فيك إيش بديوني نفرح داس جديد تدون أم كل واحد استغلب وإيش الطعوي قزم دون إيش ما فيك إيش بديوني نفرح داس جديد تدون أم كل واحد استغلب يا حنينه يا روحهم امشي رد يا يا روحهم امشي رد الحوست جاییت صدی نیام، جایدرانی کت و جلیز، قلم منی تنزری ها قلبي تاجك يفوق حزبك غيري لا مجرى ها قلبي تاجك يفوق حزبك غيري لا مجرى ايش بغويت تذنيقني تيليس اش بغيت تدون ذاكير انا من عيط قامتي غير غشله وجرب عين شرق نغرب ان شرقنا غرب ويسدنا فندات خراب ثم راس وجرب ويسدنا خراب ويسدنا خراب